وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث جوري بستوششهم لجوركاني مصطلح لفنون حديث بريتيالا صفة رواية الحديث شون حديث روايات أكريت صفاتي او أو صفة على في رواية قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره ابن الصلاح رحمة الله عليه في علوم الحديث الله أهل علم تنديان بكاره نوى ض ضابطه داناوا دناوى مر دا كشي ك روايات أبيل تنها على وبيت يعني المروي عنه هو يعني الشيخيك حديث لي روايات كلا أبي أو محفوظاتي أو رواياتي كهادي أبيل المحفوظاتي وبعض سكات نابل النقل فاشترط بعضهم أن تكون الروايات من حفظ الراوي أو تذكره نأكل الكتابة وبننا أبيل الشوابات حفظ بيت وحكاه عن مالك وابي حنيفه وابي بكر الصيدلاني المروزي واكتفى اخرون بهم الجمهور طالما ججلوان مالك وابو حنيفه وان تلك باسكر جمهور علماء زورينا وتيانا شي بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره وإن غابت عنه النسخه اذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير يعني جمهور علماء تانا يعني بسماع راوي حد شيك راوي بثبيت للشيخ كي بثبيت للشيخ كي مرجني لبري شبه حفظي شبه بالثبوت السماع الرابي لذلك الذي يسمع عليه لذلك الذي يسمع عليه يعني تنهى أويك باستويته بسه وإن كان بخط غيري ولو أو نسخيك لبردست إذا حيا أقول قسكي تريش أويبوين نسيبتها يعني خويش نين نسيبتها كافية وإن غابت عنه النسخة ولو او نسخيك خوش نسيبتي لبيدان كاتك تحديثك والله من بمرجع إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير او نسخيك لسلوة تحديثك روادك سلامت بلوكات سكاريك رابيد او نسخي خوش نبي نسخيك ترشبه والله من سلامت بي يكفي كافي. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل كثاني كتويانا اگر روايه للنسخه ك ك مقابلش نكربه عرض جنكبه يصير هيج اصل شيء معتمده كافيه وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل اخ تخوي النسخه كدبه يعني كسي درستا وأرد وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة طبقة سمعه تنهى أو ندبل أم تويا هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة مقابل مقابلبك رئييان موافقي شيخ هباد ولا تفقد طبقة سماعه يوم بدوي أودع بكر كسي تريش بيستويتي وكاسك الله يا ما الروايات <سؤال> للشيخ فلاني وا أقدمها خوي وايد أقدم كسي كتريش أوان ود للشيخك وا همان رواياته ود المبلغ جاء قديميا اللي صار صدقه ااا بقولين قبو صدقه موافقه وصوابي قولي أم بس أنا كاسك نقدر يبدأوا يكسر تريشا وانم بزن اللي قرينة كاني خوي اللي طبقة كاني خوي كسي ترشتي واي وتوه. ألين في بيس ناك بزن كسي ولا تفقد الطبقة سماعه. تفقد يعني متابعة. يعني بدو عدا قراني يجناك يبزن كسي تر همانش تبيتوه يان. لحاش كم. الله هذا يتفق مع قول من اشترط المقابلة. لأصله بأصل معتمد أما قوله أما قولي أوانيك شرط ينداناوة أو نسخيك أي قريتا أو نسخيك نسخي يعني كسيك بوطا قريتا وإنوزيتا مقابليك أميك لا اول وباس بباسيك وأما من جوز الروايه من كتابه ولو لم يقابل بالأصل بالشرط المتقدم فلا يتفق معه ما مع ما معه ما ذكر هنا من التفقد أما التثبت فلا بد منه على كل حال كأبو قولي كم كمأوى كمقابلة بكله أما أوانك أيضاً مقابلة في وزنية وأما من جوز الرواية من كتابه يعني كشتك النسي ولا سر شيخك يعني سر نسخك ولو لم يقابل بالأصل بالشرط المتقدم أو كلا لا فرأي رسي صدقه شلون بأس ما فلا يتفق معه ما ذكر هنا من التفقد قال لي أنه يسأل إلى بعض الأشياء في غناية وهو همان في وسط تثبت بكريت تثبت بكريت جاءت المقابلة النبي أبي أو كذلك الروايد أبي تثبت بكاب. قال يعني ابن الصلاح وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين قال وقد عدهم يعني اوانيك نسخه بلون مقابلناك مقابلناك بويا اما نبتشي حسابك لين طبقات المجروحين ناكرين نسخ كي وتساهل بكي لنقلوا تثبتناك فرع قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الامي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها خطيب رحمه الله فرمي كسي اجل كير بيت تو حديثي لبسي يعني اجل بصير تايشي هبه بلان كسي امي بيت كسي امي بيت لا أميكاً الشيخ الباني الأمي يعني غير الضابط قال الخطيب البغدادية والسماع على الضرير والسماع على الضرير كما ترى لي بي بي سي يعني كما ترى بشيها برام أميه يعني ضابط نيلا هناك أمية بمعنى هيك نازانة يا إخواني بمعنى, بمعنى غير الضابط إذا كان مثبتا بخط غيره او قوله او قوله لا حاشك النجة قوله لعله او تلقينه انظر الخطيب في الكفاية بخط غيره او تلقينه يعني قوله تلقين الشيخ بخي تسرز معني كثيك وتلقينه بين الله يوعب بس كثيك او جي نسر جاء اقر كثيك نسخيشي هبو كثيبه خوي خيض ضابطنبو كسيبوي نسيبوي يان قسيشان وتبو أو نسيبوي جاءم كسا دبره ضابطنية يان كسيك ككويرا سماعي أمدجورا فيه خلاف بين الناس يعني بين العلماء فمن العلماء من منع الروايات عنهم ومنهم من أجازها عندك العلماء شوتيانا جائزة كسيك أقر كوير بيت يا أقر كسيك كي بيت أقر كسيك شي غير ضابط بيت ومنه من أجازها فرع آخر إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ أقر كتابه رواية كالأكو بونمنا وكو صحيح بخاري لا شيخ كوا من المشايخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على, أصله على أصل شيخه أو لم يجد أصلا سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنه منع من الرواية بذلك ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه مثلا صحيح بخاري لكسيك بيسيد ريال رواية أكيد باشا نسخيك لصحيح بخاري لمخطوط أدوية توا دست كيوت السري شو تكيوت السري إلى يكا لاي شيخي كا نشون ثم وجد نسخة به ليس مقابلة على أصل شيخي بلام نسخة أدوية توا أو نسخة مقابلة نقرا ولاصل أصلي شيخي خود كحديث كبخاري ليو بيستوا أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه بلام أو يعني بون منا نزني لشو وحاتوا أو نسخة بس نسخة كي شاكا لكنه تسكّن نفسه إلى صحته، يعني لو أن يبلي، أم نسخ نسخة نسخيش مزورة، نسخة كذا سكاريك داوا، كان نفسد في مرتاحة لوئيكا نسبتك الصحيحي هابي وبجرة وبوسر دمي بخاري خوي ينسد دمي بو بوك شيخك كا، يعني معارضة مقابلة كذا خطيب الله جي، الخطيب عن عامة الحديث أنه منعوا أنهم منعوا من الريوات بذلك مادام يعني يقينا يقينا نازل نسخيش معتمدة مقابلة ونازل نسخو خطي بخاري خويتي أو أهل حديث زوري نيان زوري نيان منعان كدوى منع عامة أهل حديث أنهم منعوا من الريوات بذلك ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه وحكي عن أيوبا السختياني ومحمد بن بكر البورساني أنه ما رخصا في ذلك برسان الله قبيلت من الأزدي أما على درسته ما نسخيك تسكنوا إليها يا إلى صحتها النفس أما درسته قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم حافظ بن كثير ألا من أميل إلى هذا أجنح يعني أميل madam رواي بخاري هي رواي madam رواي بخاري هي لشيخه كوا دواي نسخه شيبيني وا نسخه كا نسخه كا بي أشد نسخه شيباج حافظ بن كثير الله وإلى هذا أجنح والله أعلم شيخ أحمد محمد شاكر الله وهو الصواب لأن العبرة في الروايات بالثقة بص النفس إلى صحتي ما يروي. إني الله عبرة أويك تول الثقة والروايات كي. مرتاح بعد. النفس إلى صحة ما يروي. في بو نسخة بو نازعني شيئا ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه هيج بلغيك نيال لسر أو يكوام نسخة مقابلة به وهكذا بلغيك نيال لسر أو يكوام مخطوطي شيخك لما شايخ بيت يان مخطوطي بخالي قوي كابو كيف هو عبره البتحي رواية كيكا للشيخ كيكا قولي جمهور صحيحة والله أعلم وقد توسط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فقال ان كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه أقر إجازي شهابي لشيخ كيكا أوا أتواني روايتي تشبكات أو نسخيتي تشبخات بكات إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليس المقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه الله أتواني ما دم إجازيها به أتواني أو نسخة كثير إيش روايات بكات أما قول وسطه ابن صلاح إن كانت له من شيخه إجازة يعني إجازة بالنسخة الأخرى أما النسخة أخرى هي شيء أو نسخة أخرى شيء روايته لأنه إذا كانت في النسخة الأخرى زيادات فقد رواها عن شيخي بالإجازة أجر إجازيه أبو أو نسخة إجازيه أبو شيخك اللي هو توعني روايتك بل ما جي إجازين أبو مجرد عن الإجازة نسختك كذا يعني أو كتنات وانا ولكن يقولون لو الشيخ يقولون ان الشيخ يقولون ان متوسطة إن كانت له من ان إجازة جازت ان والحالة يقولون ان الشيخ يقولون ان الشيخ يقولون ان الشيخ يقولون ان الشيخ يقولون ان الشيخ يقولون اجازي شيدا لوى او كاتا دلستي رياعتكا اجازي دالا نسخي دوم ويا وكشخ الباني تقيدكي ولا اي من نسخت الاخرى اما اجازي نبو لنسخي دوم نسخيك مطلق كزنازل يشير او كاتا او قولي ايوب سختياني او انا قولي صحيح نيا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 اجر مقابل النبوء ثم وجد نسخه به ليست مقابلة على انا اصيح او لم يجد او لم يجد اصصى سماعه في عليه يعني نزل نشي سماعي <تصفيق> قوى او لم يجد اصل سماعه فيها عليه يعني اصل سماعه سماع سماعه او لم يجد اصل سماعه او لم يجد اصل سماعه يعني سماع نفسه طبعا فيها يعني في النسخه عليه يعني على لا النسخه على على الاصل إتواء أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه. لا نسمى مقابلة ليست مقابلة على أصل شيخه. لا مشان أقولهم إنني نجيب استقال. طبعاً طبعاً الشيخ معروف. لو لو إلا في حياتها. وكارتاجر هذه الثبت هي ثبتك ثبت يعني ثبت ثبت ثبت يعني ثبت ثبت ثبت ثبت ثبت ثبت ثبت ثبت ثبت ثبت ثبت ثبت ثبت ثبت ثبت ثبت ثبت يك او كما يعني اليوم يا سمعي نعم. دوام ثبت لسرنية أو لم يجد أصل سمعه فيها عليه. يعني ثبت مش إيكَ مسموعات يا مجازاتي شيخي، مسموعات يا إيكَ مجازاتي شيخي كا للضمني كتير بشيخيتي، إجازة دراوة يا بيثويه بطريقه سماع يا بطريقه اجازه ثبتيني وسندينيه تابو اجزاني كي كي كتبانه اي اگر شيخك اجازه يدبون ما او كتبه يعني غير مسنده كوت الظمني اجازاته شيخك اجازه يدا تا اتوانه شبكات اتوانه روايه تبكات اتوانه روايتي كتبته أما طبعاً قولي من صلاح يعني إن كانت له من شيخي جاز جاز الرواية والحالة هذه فرع آخر اذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه. فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه ها إيش زاد في الاصل إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه كشيبون من من الحفاظ كتابي شهير وحفظي شهير فإن كان اعتماده في حفظي على كتابه فليرجع إليه كسوى هيا لحفاظ كاتك تحديثك اعتمادناك هذا سر حفظي اعتمادك هذا سر كتابك كابو أقريت بكتابك وإن كان من غيره أقري اعتماده إنك هذا سر كتاب اعتمادك هذا سر زماني إخوي ذمي إخوي محفوظاتي كاتك أقصائك فليرجع إلى حفظه وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبه وباشي شكاتك أقر روايات أكاد تنبيه بدات بدأ وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبه نمونيشي هنا روى الخطيب بسنده عن شعبة عن الحكم عن يحي الجزار عن صهيب رجل من أهل البصرة عن ابن عباس أن جاريتين من بني عبد المطلب جاءتا تسعي تسعيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي دو جارية هاتون لا بني عبد المطلب دوك كتو اللي كتمنى من ضابط تسعيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يعني بفرطاو هاتون بلائفة غنباري خاصة الله سلم يا الله عليه وسلم حتى أخذتا بركبتيه خوص صلى الله عليه وسلم فلما صلى الله عليه وسلم قال الشعبة وأنا أحفظ من فيه يعني من فمه وأنا أحفظ من فمه ففرع بينهما ففرع يعني ففرع بين يعني فرق بين المتخاصمين أو دوكساتون تان دوكس كاتي مشكلة شناء فرتا وراء كم ولايك كان كا لبيني حكم كات بوش وحاتون ولايك يا غمباري خاص الله, الله سلم ففرع بينهم يعني فرق بينهما بين المتخاصمين الله من لديه حكم حكم كريعتي با حديثا كان بيستوى شعباء الله ففرع بينهما بلا من الكتاب وفي كتاب ففرق بينهما رواه النسيماء لكاتك النسيماء النسيماء بلى من الدمجي بالسمشون بستوى ففرع ففرق بينه ولم يقطع صلاته يعني ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ورواه النسائي باللفظ الأول يعني فرعة ولم يشك ففرع كابو أجر قولي حافظك لحفاظ ك كسيك للمحدثين اختلف لفظه وكتابه أوا شون شيء أكن أجرينوا بلاي شيخك بذاع عادتي شيء أجر روايتك لحفظي وبو أوا حكمك يحفظك أتي أجر الكتاب وبو روايتي عادتي لل ذا كتابك يبو أوا أجرينوا بلاي شيء بلاي كتبك بالمواجهة كي شاء حفظ أو كسيك تحديثه شبكه تنبيه بداد كا اختلاف في لا تحديث هيا لللفظ كا لبين خوي تنبيه بداد معشتره حذكي كسب شكرا وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ، وهرو أجر حفظي حفظي كثر مخالفي أبو تحديث رواد دا، فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري كسيقلمحدثين رواتك أجرتوا أجذني كسيكر خلافي هابو أو او أو وشكترا، بل من وامته كسيتر جواله. من وا من وابس من ور روايتك كم وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينب على ذلك عند روايتك كما فعل سفيان الثوري والله أعلم لح كان روى الخطيب قول الشيخ الباني روى الخطيب بسنده عن سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي عن ابي بكر بن أبي موسى قال أرسل علي إلى أبي موسى وهو جالس في رحبة أبي موسى رحبة رحبة يعني الساحة الساحة ساحي بردمال هي ناوحشية هو رحبة يبي يو تلا الرحبة الأرض الأرض الواسعة جاء الفناء وهو جالس في رحبة أبي موسى فدعاه فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل الخاتمه في هذه وهذه وأشار سفيان إلى السبابة والوسطى السبابة والوسطى يعني أمدوان نهيل سلا خاتمي في أوكي فنجي شاتمان لجل فنجينا وراس النهيل سلا قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل الخاتمة في هذه وهذه قال سفيان أنا أقول عن أبي بكر ابن أبي موسى وغيري يقول عن أبي بردة ابن أبي موسى تماشى اختلافك اختلاف ابي أبي بكر ابن أبي موسى أبي بردة ابن أبي موسى اختلافقةándano ثم ذكر الخطيب أن جماعة من الثقات خالفوا سفيان في قوله وقالوا عن أبي بردة وهو الصواب شك بردة ناوي وكن يكشي أبو بردية كوري أبو موسى أشعرية قلت وكذلك رواه مسلم وقد رواه عن سفيان بدخضي عن عن ابن لي موسى لم يسمه ناوي نهي نهي نهي نهي والله مقوي أو صحيحك أبو بردية عامرة كوري أبو موسى أشعرية كابو أقر روايتي كدبو حديثيك هبو كسي كي ترجل حفاظ أو حديث روايات كدوى باشرا خط وكذلك اذا خالفه غيره من الحفاظ فلينب على ذلك عند روايتي كما فعل سفيان الثوري ثم كما احسنكاريك تفسير لا لو اختلاف نجاتي بعد آخر لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية والجاده من مذهب الشافعي وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلبه على ظنه وكما انه لا يشترط ان يتذكر سماعه لكل حديث, حديث او ضبطه كذلك لا يشترط تذكره لاصل سماعه ام فرعى الا وجد طبقه سماعه في كتابه كسالك لقل اودا كتابه روايه اكل في حديثك في يقدر يواعد رواياتك إما بخطه أو خط من يثق به ما يقول في خطي أو الشيخ بيت يعني في خطي كسانيك بيتك أو سيقين بيتك بلان ناجب لبيري شينية بونامنا لبيري شينية كي أو حديثي بيستو بلناك وحديثك لا تشعني اكدار لا تشعني اكدار حديثك الابيستوى لم يتذكر سماعه لذلك فقد حكي عن ابي حنيفة وعض الشافع انه لا يجوز له الاقدام على الرواية او كاتل نابد روايتك مادام لبيل نوية او حديثي لفران الشيخ وابيستوى نابد روايتك بلان والجادة يعني والطريقة المعمول بها من مذهب الشافعي طلع قول الشافعي مذهب الشافعي ويكب الشافعي ويرجتوه وبه يقول محمد بن حسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظن كسر أزان فلان حديث بيستوى نسيبي جاء بخطي خويه بخطي كسر كثير كبوه نسيبه بخطي الشيخة كيبيت هر كسر بيت أزانات زوريني جمان وياك حديثكي بشوا ابا صدصت جدي نبيك حديثك يبينكيتول الشيخ بيث بيت اتهاني حديثك رواياتك وكما انه لا يشترط ان يتذكر سماعه لكل حديث حديث او ضبطه يعني شلون عاد توايا بون من الديها وصدها بغري حذره حديث ابي سيد للشيخكته توليدنايا مو حديثه كامل يك بي شيء دبيرنا شلون بيسوته الشيخ بلامزاني اوی که لعوم کتاب داد نوا همیدله شيخ كتبو بیستو. لوحه چند كتبي کشته بیه بزني بیستو، بلام نزني کم کتاب و کم کتابه. بتعبد اگر طریقی اجازت ده بیه مثلاً طریقی اجازت او اجازت ده و شيخ او کتابه. یعنی چون همو حدیث یک بیه که حدیثه کن نزني یک بیه که حدیثه کن نزني لشيخه كتابك يشبه لبي رد نهاد كأكتب اجازتها يان سمعت يا درست كتوا دروس الروايتك صدنا صد بي رد نهاد كتوا دروس الروايتك قلت وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه امعرك اصل موقوف فرع غوانا اصل نسياني حديثك كحديثك بسو نزاني بيسوت يننا فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه والله أعلم يعني حديثك بستوى بلام لبيد شو أو حديثة بالذات يعني بالذات أو حديثة لبيد ناء بستوته آية كسك حديثك إلى بيد شو توان روايته بكامله بلا توان روايته ك أبو أجر بيد نكوتوا بيد نكوتوا فلان كتبت إجازة هي لفلان الشيخة بلام زوريني قمان كهية هيتا يجيشي حديثة كانت بيرنك وتواك إجازة سماعتها لشيخة كتوا مادام زوريني قمان وابد كبستوتا فتدرستا بلام هدى قل شافعية يعني أبو حنيفة على النابت النابت, النابت روايتك فرع آخر شن امي اكو روايات يشبهم عند ناس الروايه ايوه اصلا مو كثر لي يعني روايه تبعنا كل نايس <تصفيق> <سوريه> الراويك بس الراويك حديثك بيستوا طلم لبيدي شو لبيدي شو حديثك بيستوا حديثك خذ ازاني ام حديثه بالذات أم حديثة بيدي بدنا بهالشواز هيك كواتو بيستوا لبيدي شو هاي دروس تاع حديثك شو أما أما هنا فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه يعني لبيل تشوناود بوي تزاني بستو تا عزاني من حيث الإجمال عزاني بستو تبلام خدي وحديث بيرناك اما شون حديثك تزاني بستو تبلام لبير تشونتهوا هروها يجيكي حديثي ما بخارية خلنت بلام أم حديث بالذات أم حديث ثانية صحيح بخاريش السمعات التهيئة يعنيت مثلا أزاني هن دروسي بخار لذروة لواني, أوانبن لواني أوانبن بسوت هلا شیخت نزنی اکتیبش لوانه یعنی یه انمجموع اکتیبه دی اجازت لونه نزنی اوجش لونه یعنی لوانه. ولی من از زنی بانمونه. به شیوهایی گشتم حدیث بیسو. از زنی اجازتی اول شیخت هیا. که او امانشون تعامله گلایه. هم خلافیتی هیا. ولی من درست ریوایتی که میشولیک تیانی. این که عليه اني وهذا يشبه ما اذا نسي الراوي سماعه لا او يعني لا او ما إذا نسي الراوي سماعه وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه يعني سماع مثل حديث فإنه تجوز روايته يعني فإذا فإنه تجوز رواية المنسي عنه باشا عن الشيخ لمن سمعه منه يعني أصلا سمعه منه أصلا سمعه يقين الدنيا هذا الحديث ما سمعته قطعا سمعته لكن نسيته فإنه تجيز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضره نسيان بيستوى بالله من لبيد رجم شوتوى موستيوى او كسي حديث تقيل ان الشيخ اناوي ثاني بسوي ثاني امين قول لي سمعه تجوز الروايه عنه لمن سمعه منه سمعه يعني الراوي منه يعني من الشيخ من الناس من الشيخ سمعه من الشيخ فرع اخر واما روايته الحديث بالمعنى رواية الحديث بالمعنى أمشط مليك كلا أساليب نقل حديث إما رواية بال... بال... باللفظ أو رواية بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة أقرأ كسيكام رواية بالمعنى أكت أقرب عالم نب يعني نيزاني أقرب معنا باختصاره يعني بمعنى رواياتك معناك أي شيء ليه ذا. هو هيش كوجمانك نيجي هيش خلافك لا تجزده رواية الحديث بهذه معنا, يعني, معنا, معنا خلاف يعني عالم أو نبي وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالالفاظ ومدلولاتها أما أقر كسك عالم شار زاب لا زماني عربي شمك الألفاظ قوالي بو المعاني زاني أو لفظاً معناك كتير ومدلولك وزاني شي كلمية كلمية كتربة كان يعني على سبيل الترادف بالاستعمال ده وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك يعني شار الزابو لمترادف لجادي كلمة كلمة كتير بكارينا ونحو ذلك لأسلوب أساليب إزماني عربي شار زابو فقد جوز ذلك جمهور الناس يعني جمهور العلماء سلفا وخلفا قديما وحديثا علماتيا كذلك كان جائزة رواية بالمعنى وعليه العمل إسه عمل لسر أويك بالمعنى جائزة كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة أبنيك حدثك ريدا وواقعيك ريدا وقلق في غمباري أخوة صلى الله عليه وسلم ناو صحابة سيركي هر هاتوب الشوازك تعبير ليك هل يكبأ لفظك خوشيك شتى لو جاء في غمباري أخوة صلى الله عليه وسلم شتيكي وتبيع شتيكي كذبية سيركي قولا وفعلا هل يكيب الشوازك تعبيري ليدات؟ بويا للصحاباش بدوا صحابو صحابش بدوا ريوا بالمعنى هل وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة مختلفة مخالفة وفهذا وما سيذكره الشارح عن ابن العربي هو الحجة في هذه المسألة شيخي الباني رحمه الله أليه أويك أمو أوشك لمولا نقلي أكال ابن العربي المالكي أريد لم أسأله حجو وما وأما ما ذكره الخطيب في هذا الباب من كتابة الكفاية من كتابه الكفاية عن عبد الله بن أكيمة الليثي وابن مسعود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في جواز رواية الحديث بالمعنى فلا يصح أريد أويك خطيب باسي كذلك كتابه الكفاية حديث كان يناوى مرفوعا كبضقبي الدسل أويكواء الرواب المعنى جائزة على حديثك الصحيحنية ففي اسناد الأولي الوليد بن سلم الفلسطيني قال دحيم وغيره كذاب وقال ابن حبان يضع الحديث وفي الثاني يعني أوي عبد الله كريء كيمي ليثي وابن مسعود وابن مسعود وفي الثاني عبد الرازيز ابن عبد الرحمن وهو البالسي اتهمه لما محمد والجواز بشرطه هو مذهب الشافعي وعمد يعني كبولين حديث رواب المعنى جاء يزال مرجم مرجم جاء يكبوك عالم به ينعرف به عالم جنبي بس عارف به لزمان يعرف يعني لزمان يعرف به زمان يعرف به زمان يازن رواب المعنى كبران عالميشنيا حردلستا بشرطه هو مذهب الشافعي وأحمد كما في المسودة أما قولي الشيخ الداني برحمه الله ولما كان هذا قد يوقع ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليون والأصوليين وشدد في ذلك آكد التشديد لبروا مسألة رواب المعنى يعني هندك حديث كان هل هركسديه حديث كان بالشواز ذا أجرى هندك لا علماء لا علماء حديث ولا فقهاء لأصوليين لا من يعكده كان الرواب المعنى جائزني وشدد في ذلك اكد التشديد وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع يعني أقرأ سيدة أبواء مذهبان يعني بيادة بكرايا لأن أبواء حديثك وخوي لفظا بفارز رايا يعني تشونس دمي في غنباني خاصة الله سندرجت أو ها بفارز رايا ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم بالله أمانك راوا لأنها صعوبة يا مشاقية يعني, يعني حديثك ببيسي وخوي يك كلمة نقوري حرفي نقوري يعني بشوازك تعبير لنا داي أما قرنقي بيانا بويا حديث بالمعنى رواب المعنى هاتوا وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا روه الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه يعني كانت الحديث يعني رواية كدوام صحابيانا لكوتا حديثة قوتيانا أو نحو هذا او شبهه او قريبا منه ها برقية لسلوين كوا وكو خوير رواياتنا كدوة باللفظ بل بالمعنى رواياتنا نكدوا. الشيخ احمد محمد الشاكل لحاشا كان فرميتش اتفق العلماء على أن الراوية إذا لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها ولا خبيرا بما يحيل معانيها علماءها هم متفقا أقل راوي عالم نبو شارزان أبوبا الفاظ بكلمات ومعناي كلمات ومقصدو مآلي كلمات ولا خبيرا بما يحيل معانيها يعني أنزاني معناي كلمات تشيل يدي أقل رواب المعنى انجام بدري ولا بصير بمقادير التفاوت بينهما بينها يعني شارزانبون لو اگر كلمتك بقول رأينا شوني كلمتك تداني چيدلسابه اگر اهو شارزانبون لم نجز له رواية ما سمعه بالمعنى او كاتا چي سوا بوي اجازة نادين بحلال نابين بوي رواب المعنى انجام بدلا ب لفظه مجرده بل يجب أن يحكي اللفظ الذي سمعه من غير تصرف فيه بل كوى بحكاية اللفظة كبكة ما يسوأها هكذا نقل ابن الصلاح والنووي وغيرهما الاتفاق عليه هم أمانا أما ثبيان نقل كدواه و كل ما اشتسلما متفقا يعني أقرش هالزا بيدرسها والله ما أقرش هالزا بيدرسني ثم اختلف في جواز الرواية بالمعنى للعارف العالم ولكن يقول لك ان الرسول كثير الله عليه بالحديث يقول لك ان الرسول صلى الله عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ان الرسول صلى النبي عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك ان بس حديث في عليه وسلم الله وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأجازها فيما سواه وهو قول مالك أما جعل حديث مرفوع قيدينيا مالك والئ رواه عنه البيهقي في المدخل وروا عنه أيضا أنه كان تحفظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذل حرف كان قوية فالاس مالك وبه قال الخليل بن أحمد واستدل له, حديث واستدل له بحديث يعني أم مذهبا مذهبي خليلي شاء وايوتوا استدلال الشبام حديثة كدوا رب مبلغ أو عام سامع فإذا رواه بالمعنى فقد أزاله عن موضعه ومعرفة ما فيه فكأقل استدلال حديثة بقوري رب مبلغ أو عام سامع معنا كثيرا يعني أولا دا حرف كلمة كان كورت أولا دا كلمة كان كورت مختصرا يعني هر جوريك بيجوريت لو فإذا رواه بالمعنى فقد أزاله عن موضعه ومعرفة ما فيه. وذهب بعض إلى جواز تغيير كلمة بمرادفها فقط عندك لعلماء وتجانش تجنا روا بالمعنى بس كلمات درستها. أعر كلميات شو كلميات دابني قيدنيها كلميك أجري كلميات كتير مترادفات كيتي دينية. أما جمل يا جملة يعني جمل بقوري يعني هل أصلا خذ بتعبيلي خذ لس الحديث هكذا بكي تيريداوة أو نابي وذهب آخرون إلى جوازها إن أوجب الخبر اعتقادا وإلى منعها إن أوجب عملا خلنا أجل مسألة كمسألة عقيدة بو جائزة بالمعنى روايتك بلا أجل عمل بو أحكام بو جائزني أبي بعكسه وياك. مثله عقيدة ختذلا، مثله عقيدة ختذلا. بلام اللي بيرو عقيدة مثله كمثل إخباره، أحكام نية، بويع ما ينكدوها. وقال بعضهم بجوازها إذا نسي اللفظة وتذكر المعنى. عندك شو تلا شيء؟ أقرب معناك إلى بيربو بلام لفظك إلى فكر نبو، أو تدرس استوى. معناك اللي زانيت زعنت بضم لفظك يفكرناك لأن هو عليه تبليغه لبروه هلا بيجانة بضم لفظك يبدناك يا تو بويبو وتحمل اللفظ والمعنى لأن وجب عليه تبليغه وتحمل اللفظ والمعنى شو كاب جا عندني راجا عندني وتحمل يعني لفظ يستا يشيشنت وني وعجز عن اداء احدهما فيلزمه اداء اداء اداء اداء, أداء, أداء الاخر يشيشنت وني بي او يتريامبغيني كم معناها قيدي وعكس بعضهم لمن حفظ اللفظ لفظك الشال كم ما دام لفظك شال لبر التواني اللي برو لفظك بالمعنى وهي لفظك شال بينا من التصرف فيه دون من يعني من اللفظ. لفظك زانية بالمعنى ضعيف. ضعيف. يعني كسي لفظك شعر زائب وشي أبيت يعني بالمعنى روايبك يعني حتما قول له وجه بلان وجوهك شي يا وجهك ووجهك قوينية كسي أقر روايب المعنى لفظك لبيرني يابوي ضبط ناكلت <تصفيق> <أوكي تصفيق> معنى كي أزانيت شوكا معنى كي نزاني هر نابت أخير يعني كسيكبون من اللفظة زانيد كل لفظة زاني معناك شو زانيت أخو لا لا معناك النزاني هل أصلا <تصفيق> معناها هل نزاني هل أصلا رواب المعنى ناذب كث بس أومد مذهبة أو دمثلا مذهبة إذا نسي اللفظة اللفظة كي لبيدنيا رم معناكي لبيده وعادة إنسان لفظة لبيده شد معناه كم جار لبيده كم معناك بس لفظ معزانية ولا ندرسها مذهبك هدا وعكس بعضه فأجازه لمن حفظ معناك ها؟ آخر شي لفظة شي يعني معنى معناه معنا معنا بلام لفظك زانيه تواني شبكه تواني معنا شبكه توانيش معناه مك الربيع بالمعناه مك والله ما قال لشوي الاكسيتي هناك اكسيتي تماما يعني معناه نزل وكا غير كسي لفظ زانيه معناه نزل يعني شويه زنه بس شي كا لا اصلا بو يدرس نيه هو صار كون دوست ايراني يعني ابن لفظي كذا بنيتي امم كليه نزانيه معناه كلام كلمه غريب هذه نظر كلمه لا لا كلمه اونيه شوف مثلاً هو حصر اللي بس في كلمات وإيش بس هوناع، وعكس بعضهم فأجازه لمن حفظ حفظ اللفظة ممكن بس عكسه كده شوية من نسي اللفظة وحفظ اللفظة أما لهدوش كان معنا معلوم لهدوش كان معنا معلوم ليش كانوا ويا نسي اللفظ أمين حفظ اللفظة والله ما ونيبلي نسي المعنى معناها لازانين. بلام شيء أكاد لأن مادام لفظ أزانية مادام لف لفظ أو لللفظ كهايا بع تعبيدي معناك بدأ باللفظ يتر بلال مادام لفظ أزانية أجل لفظ مزانية هو مذبكي فيها شوية والأقوال الثلاثة خيالية في نظري يعني أما الزكنية لواقعة وجزم القاضي أبو بكر ابن العربي بأنه إنما يجز ذلك للصحابة دون غيرهم أبو بكر ابن العربي الله يعني أبوه بغير الصحابة أما قال في إحكام القرآن إن هذا الخلاف إنما يكون في عصل الصحابة ومنهم بو أندلستان وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى. ناتوان ريا بالمعنى جمدا نابويا وإن استو في ذلك المعنى ولو أجر بتعبيلك يشتعبيل بدن همان معنا تاب. فإنه لو جوزناه لكل أحد أقبلن به مكس يشتيء ودرست لا على ثقة إن الأخذ بالحديث أو كاتا ثقومه ما بحديث نامنه الكل احد لا زماننا هذا قد بدل ما نقل تمك همك سدات أو او كاتناز نازا كان ما كان نقص في غمره صلى الله عليه وسلم وجعل الحرف بدل الحرف بما رآه فيكون خروج من الاخبار بالجملة والصحابه بخلاف ذلك فإنه مجتمع فيهم امران عظيمان لم بيتشواني الصحيح أوندوشت أنت يا كابوتوا؟ أحدهم الفصاحة والبلاغة، هم فصيحين، هم بليعن، يعني هم لرؤية كلمات وأزانت كلم اختياركن، هم لرؤية جملة شو تون شو شو جملة؟ إذ جبالتهم عربية ولغتهم سليقة، يعني سليقان واعي، إخوان إيش خوادع هناون حربين وأزان ب، شون سب عربي. أما يق الريف الصحوا أو غوا الثاني أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ثم كأماديب حازري أوبون خاص صلى الله عليه وتشيك فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة في قشتى بينين ينبو وتوكدوا في غنديخا صلى الله عليه وسلم أو في ك معناه أو كفية غنبري خاص الله صلواته وعدي واستيفاء المقصد كله أويك هو مقصود الآن في غنبري خاص الله صلّى الله عليه وسلم كفية وليس من أخبرك من عاينا أو كسكه والله داو كأني كأخو شابني ألا تراهم يقولون في كل حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وعند نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا ولا يذكرون لفظه يعني اوي بيغنبري خاص صلى الله عليه وسلم نقل كان كان صلى الله عليه وسلم وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما لماذا او يشي شي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كان نقل مكذوب لا تو بيغنبري خوان لفظا صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا روا بالمعنى اللي ورد جدلاً لبروا مخوان مشاهداً هيا وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه وإيش كسناب اللي ما عشكي هباء كزور رون وعشك دايكام صحاباً لبر مشاهداً لبر عقل معنا جملة زانية خاص الله صلى الله عليه يا يا اللي بلام أما بالجنيه لا كواري وبالمعنى لا كسيتلو ورنا الجذب وقال ابن الصلاح ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه في غيره حدق لأهل علم وتيانة بحديث مرفوع ممنوع أما بغير مرفوع جائزة والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه اوه صحيحة اوه كجائزة بمرجك اقل شيء بيت عالم بيت بما وصفناه وهو الشويكة باسمان كدوة قاطعا بأنه ادى معنى اللفظ الذي بلغه يعني او حديثي كفي قيشتوا شاتك بالرواية بالمعنى الروايتي اكاد او كاتا او معنى بقينة لأن ذلك هو الذي تشهد به احوال الصحابة والسلف الأولين شنك او سلف وين كدوا سلف يعني رواية المعنى كدوها ككاتبين كدوها بلجئ وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا بألفاظ مختلفة زورجار معنايك اشتك لش كان بتشلفضي جواز نقليا ما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ معولا الاعتماد لأن معولهم يعني اعتمادهم على كان على المعنى شو كاوان ترشيزها نسل معناك نقلس اللفظ لفظة اللفظ إخوانا ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعنى خلافي كهما نلسى الرواية بالمعنى باسي رواياء باسي ألفاظ أقوالك بس الكتاب ناكن نا في كتاب كان كتاب كان بقوري كتاب بي بخاري جاري كتبين بين كتاب بخاري رواية بالمعنى الاكتي بكان ده جب جب كين، فما يناد الخلاف لا نراه جاري ولا اجراه الناس فيما نعلم في فيما تضمنته بطون الكتب ولكن لتوتوي كتاب كان دعيا تعزيت الرواية بالمعنى الاكتي كان ده النية يعني كتاب كان نقل كذا بيكون خي نقلك دا فليس لأحد ان يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظ آخر بمعنى فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب يبدو أنها رحت بوا وكخوي ضبط كن برامة وذلك غير موجود فيما اجتملت عليه بطون الأوراق الكتب ولأنه إن ملك تغيير اللفظ ليس يملك تغيير تصنيف غيره اذا جبت اني لفظ بقوري لكاتي روايه دا فمن نكتبي بغوري نتوهم روايه مشتبه نسيتوا مولى صحيح البخاري ولا صحيح خادش النبي ما شاء ائمه معاصر كاتب حديث يق روايه دا حديث روايه دا البخاري ما أربعين نووي حديثة كانت ماشاكا اللي بخالي مستمعتوها الشيطة بخالي مستمعتوها يعني مش مش مش ما شواني، ما شواني، ما مش ما شواني المهمة تكتبها لأنها بلاي ما صحيحي بخالي بكوري أما كانت الحديثة قريتها يعني زوريني ني الفاظ كان لصحيح دايا يان بونا من نبهن دي الفاظ ديكتايا مترادش وكتابة كاريا يعني بون من هنده پرشپیش تی اولان میذاری یک نگینه، اما نه میبجایز بید. چون که بو آنچون جایز با، با توی جایزه. که ابوتوانی بله بخوای و ریوایتی کدومه؟ بالا منلاهیس دقیقاً یعنی صد لا صد لب خالی لواح. حالا واقعه، در این موضوع، بهتر نفیس نمی‌باشد. این موضوع، بهتر نفیس نمی‌باشد. این موضوع، بهتر نفیس وقد استوفى الأقوال وأدلتها شيخنا العلام الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله في كتابه توجيه النظر وبعد فإن هذا الخلاف لا طائل تحته الآن أم خلافة لا طائل تحته لا نفعه لا طائع لا نفعه رئيس السودية فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواتب المعنى عملاً وين اخذ بعض العلماء بالجواز نظرا قال تازا الشاي الكركديه بماه است ممنوعه بعض العلماء بالجواز نظرا للري وبل بالمعنى قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية في لأن لا, لا بمن يظن أنه يحسن، كما وقع الروات قديماً وحديثا وكسنياب والله من شعر زام. كسنياب من شعر زام. أم شتيب كاد أو كاتا. شندين شتي خراب بينتنا وحديثاً. والله انت درجات دب خياء دانة خيال كي كريكة. كابوهر بالشرط بظيفاً. عالم وعارف بيد غير عالم وعارف بيد رزني. انت هارك سير شيء كات. هل وابو وعده. لها شكا قول الشيخ الباني حاشكا لساتشي وأقرأ في هذا الموضوع بحثا نفيسا لا حاشقا له أنه يجب إرادة النسب لرضه إلا إذا لم يقصد التبليغ وإنما الجواب عن سؤال فيغني حينئذ معناه وكذلك حكم الآية آية حديث يشكون منا هي حكم آيةك حكم حديثك باسكي برجل حديثك باسكي بلامته ما مناك يعني اگر بو جواب يك بو, بو بو فتوى بو بو بو بو ويكا حكمك كسب يعني ما بس في روايه ما بس دوانيه ك تنقل عن كتاب مثلا او ك حديثيه ك لا لا حديثك داهي او النقل اكيد ما بس دوانيه روايه عن البخاري عن صحيح البخاري او ك تدرس له فتوى لفتواه لفتوا يعني كاتي درس به وأو كقول شيء نقلينه غيره درست، والمتتبع للأحاديث يجد أن الصحابة أو أكثرهم كانوا يروون بالمعنى ويعبرون عنه في كتبنا الحديث بعباراته الله قت حديث كان أبيني الصحابة حديث يعني نواري وبالمعنى كدوينا لзор لحديث كان دا بعبارة خوان قسان أن كثير منهم حرص على اللفظ النبوي. زوري شن، وكو خوي شن هاتوا، أوها هنا خصوصاً في يتعبد بلفظه بتابت أوانيك عبادة شن في ذكريات، مثل نوكوشاتمان، نوكونوش، وجوامع الكلم الرائعة، مثل عندك كلمات هي، عند جملها، عند حديثها، يعني أجرم معناكي، دسكاريبكي، أو رونقينا منه، أو بفرن، أو أو, أو, أو بلاغينا منه. تسكرين نكذك في وتصرف في وصف الأفعال والأحوال وما إلى ذلك أما كان في غمبري خلاله وعنا بالدوخ كان في غمبري خلاله وعنا بقب تعبير وكذلك نجد التابعين حرصوا على اللفظ أشبه لفظ كانت شوان بي وهنا وعنا مرجع ذلك الى قوه الحفظ وضعفه ولكنهم أهل فصاحة وبلاغة وقد سمعوا ممن شهد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم سمع ألفاظ تابعين شروابنا وأما من بعدهم فإن التساهل عندهم في الحرص على ألفاظ قليل بل أكثرهم يحدثوا بمثل ما سمع أما تابع التابعين فإن التساهل عندهم في الحرص على ألفاظ قليل يعني أمان تساهلين هبوا فإن التساهل عندهم قليل وانيا فإن التساهل عندهم في الحرص على الفاظ قليل أعمان تساهلين كم تربوا تساهلين كم تربوا تساهلين لسر حرص لسر الفاظ كم تربوا بل كده أكثرهم يحدث بمثل ما سمع أو كاتشون بس ين أو ولذلك ذهب ابن مالك النحوي الكبير إلى الاحتجاج بما ورد في الأحاديث على قواعد النح. ابن مالك النحوي خاركتي بألفيا لجاتي أو يوكو هندق لمؤلفين زوج جالش جاهل جاه اللي بكرأنا أمشوا أحاديث بكره نوى. خوي ابن هشامش لسه خوي خويه لسه بن هشام الشواهد حديثي عن نحوه إلى الاحتجاج بما ورد في الأحاديث على قواعد النحو واتخذها شواهد كالشواهد الشادي وإن أبا ذلك أبو حيان رحمه الله والحق إن شاء الله مختاره بن مالك وأما الآن فلن ترى عالما يجيز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى إلا على وجه التحدث في المجالس أما يسَرِيَ رواية بالمعنى على درس نير يسَقَعَ علمنا دو زيت وبله رواية بالمعنى درسته إلا مجر لما جلست كا كقصيجة كيشتيع جريتو ما بس في تحديث نير ما في نقل نير وأما الاحتجاج وإرادة الأحاديث رواية فلا أما بيد حديثك نقل كي على سبيل الرواية والإحتجاج أمد روسنيا ويشكى العلماء على مدرسته. ثم إن الراوي ينبغي له أن يقول عقب رواية الحديث أو كما قال: في ويس تكسل حديثي قريودك أزاني شديك دعوري ويان بتوابي نقلينك دوا أما بلات او كما قال او كلمة تؤدي هذا المعنى. ين هل لفظك ترب كارهيند أم معناه بجانب؟ بو احتياط في الرواية. بو شو كوكو خوي نقلينك دوا في ويس غريب كات خشت أن يكون الحديث مرويا بالمعنى نكو حديث بمروار بمعنى روايات كلابه وكذلك ينبغي له هذا إذا وقع في نفسه شك في لفظ في لفظ ما يرويه اقربون منا اوي كالروايات اشتكو تدلي او كشكي اي لفظك او كخويت او كما قال رسول الله ليبرأ من عهدته بو لكوليب كوي مجموعة اگر وانا بي او كاتا بيتكسي كدروعك بنا في غمبري قوة صلى الله عليه وسلم باش شاء الله صلى الله عليه وسلم